وأشهد أن محمداً عابده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنة لهم الدين أما بعد فأيها الكرام أيتها الكريمات مع المجلس الخامسي من مجالس شرح كتاب التأصيل للعلامة فضيلة الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله تعالى عليه المبحث الثالث تأصيل التخريج من القرآن الكريم والسنة النبوج نريد أن نؤصل وأن نوجه التخريج من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبويه دلت آيات من القرآن الكريم على جذور التخريج للسنن كما في قول الله تعالى في سوره النجم أم لم ينبأ بما في صحف موسى يعني الأسفار التي اوتيها موسى عليه السلام وهي التوراة. وإبراهيم الذي وفى أي وما في الصحف التي اعطاها الله إبراهيم عليه السلام الذي تمم وأكمل ما أمر به وقال سبحانه في سوره الأعلى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أي إنما تقدم من فلاح أي إنما تقدم من فلاح من تزكى وما بعده ثابت في الصحف الأولى يعني هذا الكلام يخرج وعليكم صحب بأن أهل الصلاح والفلاح وأهل التقوى أنهم من أهل الجنة وأنهم من الفالحين الفائزين في الدنيا والآخرة هذا ذكر في الكتب الأولى فلو أردنا أن نخرجه من الكتب الأولى سنجده طيب. هي إنما تقدم من فلاح من تزكى وما بعده ثابت في الصحف الأولى فهذا في القرآن الكريم أصل في الدلالة على تخريج السنن انت الحديث تذهب إلى هنا وإلى أنه يوجد في كتاب, في كتاب كذا ويوجد في كتاب كذا ويوجد في كتاب كذا ماذا والتقريج مع ما فيه من ذكر قصص الناضين وتكرارها وفي مقدمتهم المصطفى المصطفون من عباده الذين اصطفاهم الله عز وجل من أنبيائه ورسله عليهم السلام آدم ونوح وإبراهيم وإسحاق واسماعيل ويوسف ويشعي ولوط وصالح وذو الكفر وزكريا ويحيى وايوب ويونس وموسى وهارون وعيسى وخاتمهم وافضلهم نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فالسنه حق مسند ها السنه مسنده نزل به جبريل الامل عن رب العالمين على نبيه الكريم وهذا وأيم الله اعلى اسناد عرفته دنيا المسندين والحمد لله رب العالمين ان السنة تتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين وهذا اعظم واجل اسناد عرفته الدنيا وهو بعينك سند القران الكريم لكن القرآن الكريم تنقل بعد بالتواتر كله اما السنه فتجتمع معه بالثبوت لكن انقصرت بعده إلى متواتر مستفيض مشهور أحد القرآن الكريم والسنة النبوية ما ثبت منها أي من السنة إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين لكن افترق القرآن عن السنة أن القرآن نقل نقلا متواترا بينما السنة منها ما هو متواتر ومنها ما هو مستفيض ومنها ما هو مشهور ومنها ما هو احاد غريب هذا من حيث الوصول إليه يعني من حيث الوصول القرآن وصل متواترا والسنة وصلت متواترة وغير متواترة أما من حيث الإيمان والعمل فهما في المصدرية سواء. يعني من حيث ثبوت القرآن كله متواتر والسنة منها ما هو متواتر ومنها غير متواتر. من حيث الإيمان والعمل والدلاله. فكل منهما مصدر من مصادر التشريع، فهما في المصدرية سواء كل منهما مصدر للحكم من الشرعي مثلا بنفس، وقد قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه يعني من حيث الثبوت القرآن متواتر والسنة منها المتواتر ومنها غير المتواتر من حيث الإيمان بها والعمل فيجب الإيمان والعمل بكل ما ورد في القرآن الكريم وبكل ما صح عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فهي مصدر يستقل بتشريع بعض الأحكام ونذكر أن السنة كما قال الشافعي على ثلاثة أودر ما جاء أصله في السنة في القرآن ها وجاءت السنة مؤيدة له ما كان أصله في القرآن وجاءت السنة ايش مفصلة وموضحة ما لم يكن أصله في القرآن على أحد الأقوال طيب وأتت السنة بالتشريع فيه طيب فهي مصدر يستقل بتشريع بعض الاحكام فالايه والحديث في وجوب العمل سواء فيوجد فرق من حيث اعتقاد الايمان به والعمل به لكن الفارق في ان القران بلغنا بالتواتر وان السنه منها ما هو متواتر ومنها ما هو احد لا لا كل, كل كل كل كل قران ولهذا صار تخريج السنن وهو من اوجب الواجبات سنه ماضية اي طريقه في حياه علماء المسلمين علم التخريج وإخراج السنة للخلق من أن ينتفع بها هذه طريقة ماضية في حياة علماء المسلمين ثم أمرنا الله في تنزيله بتدوين سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم وسننه فقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنه يعني لماذا دون علماؤنا السنن طيب مع ان في بدايه الامر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال من كتب عني شيئا غير القران فليمحي وانتشرت الكتابه الاصل فيها لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ولا يمكن اتخاذه صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه الا بمعرفه سيرته وهاته والعلم به وهذا لا يكون إلا بتدوين سيرته وسننه وهذه في قوله وفعل وتقريره صلى الله عليه وسلم وتخريجها يعني انتبه للنفتة الجميلة وللتأصيل الذي بحق وتأصيل وماذا يقول إن تدوين السنة مستنبط من القرآن من أين من قول الله عز وجل قد كان لكم في رسول الله أسوة الحزن وهل النبي صلى الله عليه وسلم دون لا لكن لا تكون الأسوة إلا بالمعرفة وبالعلم بما كان عليه طيب كيف نعلم ما كان عليه بالكتاب بالنطق، بالتدريس بأن يتلقى المتأخر عن السابق المتأخر عن المتقدم واللاحق عن السابق وهكذا فمن هذه الآية يؤصل لتدوين السنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كيف نتخذ أسوة نحن نجهل سنته وسيرته وهديه صلى الله عليه وسلم فكان لابد إذا أردنا أن نقتدي به أن نعلم كيف نعلم عن طريق التدوين ثم يأتي بعد التدوين المشايخ الذين يلقنون ويشرحون ويبلغون ويوصلون هذا فكان هذا والحمد لله على عظيم نعمته على يد أمته خلفا عن سلف وانتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم في خطبه الحج الأعظم ليبلغ الشاهد الغائب واغتناما لدعوته صلى الله عليه وسلم لما بلغ سنته في قوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعا فرب مبلغ او عمل سامي اذن لو جئنا نقول نقول اصل للتخريج والتدوين للسنه من خلال القران الكريم سنذكر إيش الآيات الاولى التدوين لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ثم يوضح كيف يكون ذلك وتأكيدا من قوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار وكان مما رووه واخرجوه أمره صلى الله عليه وسلم الكريم بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فنفذ أمره صلى الله عليه وسلم المعاصرون له مدونين سيرهم وأفعالهم وأقوالهم وتقراراتهم حتى كأنهم راي العين رضي الله عنهم. يعني أيضا الذين عاصروا الصحابة وعاصروا القرون المفضلة سجلوا لنا تاريخ هؤلاء كأننا نراهم رأينا عين وهكذا استمرت الرواية في طبقات الاسناد كافة واستمر التخريج لها سنة ماضية متواصلة العقد سلسلة متصلة لا تنقطع لسير التابعين ومروياتهم وفقههم ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين تحقيقا لحفظ الدين وظهورا لمعجزه النبي صلى الله عليه وسلم في ميدان فقه النصوص بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور من يرد الله به خيرا يفقه في الدين فمعجزة في النبي صلى الله عليه وسلم انه وجد ثقهاء عظماء في دين الله سبحانه وتعالى واراد الله منهم الخير في ذلك واستقاموا على امر الله ونصروا دين الله بالعلم وأدى هذا بطبيعة الحال إلى نشاط رائع خصف تحصلت من ورائه هذه العلوم والمعارف في الروايه والسيرة والتراجم بما بز يعني, يعني فاق بما بز أهل الدنيا وتميزت به أمة الإسلام عن كل الناس وبعض المستشرقين قال حق يعني يعني فليفخر المسلمون بعلم حديث نبيهم صلى الله عليه وسلم وهذا حق وهذا حق نحن نفخر بعلم حديث نبينا صلى الله عليه وسلم اذن هذا التاصيل العظيم للتخريج والتدوين للسنة النبويه من خلال القران الكريم المبحث الرابع فوائد التخريج ذكر مراجع يمكن الاستزاده منها قال طيب الله صلى الله تقدم أن ثمرت علم أصول التخريج في حفظ السنة وصيانتها عما ليس منها بمعرفة الصحيح المطون من سقيمها يعني ثمرت علم التخريج أننا نحافظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن صونها عما يعتريها مما ليس منها مما يكذبه الكذابون في كل عصر يعني ما تجرؤ أن يقتحموا على القرآن طيب ما تجرؤ أن يقتحموا على القرآن فماذا فعلوا أرادوا أن يقتحموا من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن عاش لها جهابذة في كل عصر وفي كل حين وأوان ووفقهم الله سبحانه وتعالى للزود عن حياض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ثمره التخريج ذاته وكذلك ثمرة التخريج ذاته ولهذا قال علي بن المديني رحمه الله تعالى الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه يعني نريد ان نصون السنه ونحافظ عليها من كل دخيل أيضا بان نعرف صحيحها من سقيمه بحيث نعمل بالصحيح ونهمل السقي وقال أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى لو لم نكتب الحديث من ستين وجها ما عقلناه ما فهمناه ولا استوعبناه ولا أدركناه يعني الستون هذه من باب, من باب المبالغة وعن ابن معين رحمه الله تعالى مثل لكن برفض ثلاثين وقال غيرهم الباب إذا لم تجمع طرقه لا يوقف على صحة الحديث ولا على سقمه يعني رب حديث قلنا مرارا رب حديث يكون ظاهره الصحة لكن بجمع الطرق يتبين إيش؟ الضعف يتبين علته ورب حديث يكون من أسانيد ضعيفة لكن بجمع الطرق إيش؟ يرتقي يرتقي إلى الحسن أو إلى الصحيح لغيره وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى إذا اجتمعت طرق الحديث يستدل ببعضها على بعض يعني طرق الحديث إذا اجتمعت يستدل ببعضها على بعض صحة وضعفا اعلالا وقبولا وردا ويجمع ما يمكن جمعه ويظهر به مراد يعني إذا جمعت طرق الحديث نستطيع أن نجمع بينما يمكن أن يجمع ويظهر المراد من وراء ذلك بحيث إذا كان السند صحيحا أو إذا كان الحديث صحيحا فإنه يصحح بلا تردد وإذا كان يوجد به إلا فإنه سيعل ايضا بلا تردد عند العالم المتمكن وفي قضائف هذه الغاية فوائد منها قدر مشترك بين فوائد هذا العلم وفوائد كتب المستخرجات والأطراف إلا أن التخريج بتطريق الحديث أي بجمع طرق وأسايد هنا يقول ومنه لما وصف مسلم رحمه الله تعالى كتابه بالصحيح قال أبو زرع هذا يطرق لأهل البدع علينا أن يجعل لهم على أهل السنة طريقا بحيث إذا لم يجد حديثا في كتاب المسلم قالوا ليس الحديث صحيح ورد هذا بأن مسلما يريد وصف كتابه بالصحة لا حصر الصحيح فيه بتطريق أي بتيسير السبيل أي بجمع طرق وأسنيد وجمع الفاظ الرواة لمتنه تكاد تنتظم فوائده علوم الحديث وكثيرا ما تذكر فوائد جمع الطرق في معرفة زيادة الثقات والمعلل والمضطرب والشاذ والمنكر والمقلوب والمدرج وفي عقد مجالس العلماء من أداب المحدث وفي الاستكثار من الشيوخ من أداب طالب الحديث. يعني نستطيع أن نحصل على جملة فوائد على جملة فوائد طيبة وعلى مجموعة من الفوائد من خلال هذه الأبواب الموجودة. في سواء في كتب المستخرجات أو في كتب العلل أو في كتب المصطلح وبالجنب فإن فوائد هذا الفن العظيم منقسمه على شقيه في المتن والاسناد وبعض مشترك بيننا فالى بيان جملة منها تعالى ليذكر جملة من الفوائد التي نستفيدها من علم التقريب بمعناه الشامل أول استمرار باب العناية بجمع طرق الحديث وشواهده ومتابعه وعضده وما في ذلك من الأجل العظيم أن طلبة العلم يبذلون جهدهم وأعمارهم وأوقاتهم وحياتهم في جمع الطرق من أجل وهذا باب لا ينتهي من أجل إيش؟ أن يظل سوق العلم رائجا وإذا إذا إذا أخلصوا النيه لله عز وجل فالله عز وجل هو الذي عليه, يعني عليه سبحانه وشكرهم وهو الذي يؤجرهم ويعطيشهم ثانيا تقريب السنة للمسلمين بلم شمل المتفرق من المساند والمعاجم التي يصعب استخراج الحديث منها وفي ذلك فضل كبير وخير عمي عندما يروى من حفظ على أمة أربعين حديثا وضعيفا بجميع طرقه قال الزبيدي في شرح الإحياء والمراد بالحفظ أن نقل إليهم بطريق التخريج والإسناد صحاحا كنا أو حسانا يعني أنت تقرب السنة للمسلمين بحيث أنك بحيث أنك تخرج لهم الاحاديث وتيسرها وتوضحها وتجليها فهذا فيه خير للأمة كلها استخراج السقط في السند يوجد سقط في السند فيا ترى هل السند ضعيف قولا واحدا ولا يوجد له اتصال طب إن وجد له اتصال فهل الاتصال هو الأرجح أم منقطاع هو الأرجح سواء كان في أوله هو المرسل أو في آخره هو المعلق أو في وسط من انقطاع أو إعضار أو تدليس وهل ينتظم جميع سقط جميع الطرق أم تزول العلة من فائد التخريج أنك إذا حكمت على حديث المرسل ستحكم أنت مطمئن أو معلق أو معضل أو منقطع بعد جمع الطرق هل طرقه كل طرقه كلها معلّة بالانقطاع مع... طرق كلها معلقه بالانقطاع ام انها وصلت وان وصلت فهل ترتقي ام لا ترتقي رابعا معرفه من روى عن المختلط قبل اختلاطه او بعده هذا روى عن المختلط طب روى قبله ام بعده طيب ما انت ستقول طب ما هو نص في بعض الكتب لا يعني هناك قواعد كما قلنا ان هناك قواعد مستثناء الآن عطاء بن السائب مثلاً, مثلاً عطاء بن السائب يروى عنه شعبة والثور محمد بن زيد محمد بن سلمه ومعذب بن معذن العنبري طب إذا روا عنه الأعمش هل قبل أن بعد؟ ما هو النظر هنا لشيوخ عطاء ولتلاميذه سنجد الاعمش يشترك معه في كثير من شيوخه وفي كثير من ايش من تلاميذ اذن غالبك الظن ان الاعمش لن يرى ان عطاء الا قبل الاختلاط فيكون من صحيح الحديث نفل. حتى ولو لم ينصه في كتب اللي اللي مختلطين على الأعش لكن أنت وجدت رواية وجدت رواية بياد كافي، فماذا تفعل فإذا كان قرينا واشترك معه في أ... وكيف يكون قرينا بالاشتراك في أغلب الشيوخ وفي أغلب التلاميذ؟ تحرير الضعف الإسنادي والمتني نريد نحرر الضعف الضعف في أي شيء بالضبط هل هو في السنة أم في المثل؟ من علة أو شدود أو نكارة أو اضطراب أو القلب أو الإضراب؟ كل هذا يعرف من أي؟ من التخريج، إظهار خفي العلل الاسناديه في الاختلاف على الراوي بالوصل أو الارسال بالوصل والإرسال. نريد أن نصل إلى العلة الخفية، واختلف على الراوي فيا ترى الوصل أرجح أم الإرسال أرجح؟ أم أنه رواه على الوجهين فإن رجحنا الوصل فلماذا وإن رجحنا الإرسال فلماذا فهنا سنظهر من خلال التخريج إيش العلم الخفية التي أعلى علماؤنا بها هم أعلم لكن نحن نريد أن نفهم كيف اعل بالوصل والإرسال أو بالوقف والرفع أو الاتصال والانقطاع أو زيادة رجل في أحد الاسندين أو الاختلاف في اسمه ومتردد بين ثقه وضعف معرفة الحديث المعلول من غيره هي بحق أم الفوائد. جمع الفاظ المتون وتحريره، جمع الفاظ المتون وتحريرها. الفاظ ما نرى الفاظ مختلفه للحديث الواحد. فأيها ارجع وأيها الذي ظالب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ما هو؟ الذي يغلب على الظنين قال إنما الأعمال بالنيات أم قال العمل بالنيات أم قال الأعمال بالنيات معرفة لفظ المتن عند الحوالي بلافظ جمع السابع استخراج لطائف الأسنيد كالبدل والموافقة ونحوه. يعني طبعا هذا مثلا من عند المزي وأمثل هؤلاء المزي سيروى حديثا لو رواه من طريق البخاري سيكون أنزل لو, لو التقى مع البخاري في شيخ أو في شيخ شيخ أو في أعلى هذا له إيش هذا يسمى بالعلوم طيب النساء أنزل حديث قلت لكم من قبل أنزل حديث في, في الكتب الست ما هو حديث قلوا والله أحد عند النساء عشر تم ابن حجر له عشرية فكأن النسائية نزل وابن حجر ارتفع إليه معرفة الفاظ المتن عند الحوالة عليه بلفظ نحوه ومعناه فيظهر ما هنالك من زيادة أو نقص لماذا قال البخاري أو الترمذي أو غيرهما بنحو أو بمثله طب بنحوه أو بمعناه ما هو اللفظ الذي اختلف فيه معرفه اختلاف كتب السنة كاختلاف روايات نسخ البخاري والمطعاق وصنن أبي دوده المجرة النسخ والروايات النسخ والروايات هل اختلفت والاختلاف من الإمام نفسه أم من تلاميذه توضيح ما لعله يكون غامضا في بعض الروايات من خلال الجمع سيطبح لنا ما كان غامضا في بعض الروايات ايضا ضبط غريب المتن والسند ممكن عندما نخرج من كتب متعدده ان يوضح لنا بعض العلماء والائمه ما كان خافيا علينا سواء كان في السند او المتن ويضبط مثلا واحد سياتي يقول ابن لهيعه مثلا لا استخراج الفصل للمدرج فيهما هناك إدراج إدخال مثلا كان يتحنث والتحنث التعبد من أين عرفنا أن الزهرية قال هذا إما بالتنصيص من خلال جمع الطرق إما بأنها جاءت في بعض روايات مصرحا بها قال الزهري إما بأنها أتت في بعض الروايات وحذفت في البعض الاخر واتضح ان الادراج هذا من قول الزهري وهكذا الافصاح عن المهمل والمبهم فيهما المهمل الذي اهملت نسبته احمد ومحمد وعبد الله من احمد الذي يروى عنه البخاري مثلا هل هو احمد بن احمد بن عيسى التسكري احمد بن عبد الرحمن بن واه من هو, من هو محمد الذي يروى عنه وهكذا فهذا اسمه المهمل والمبهم عن رجل عن امراه عن خال رجل عن خلف فلان عن عم فلان من وعن جد فلان من هو تصحيح ما يقع فيهما من تحريف أو تصحيف قلمي أو مطبعي يعني تصحيح التحريف والتصحيف سواء كان أثناء النسخ أو بالطباعة النشر كشف أوهام الرواة والمخرجين فيهما الراوي أخطأ أو المخرج أخطأ فمن خلال اشتغالك بالتفريد تستطيع أن تصل أوهام هؤلاء جمع الطرق والمتون للتقيه والترجيح عند الفو عند عند وعليكم حديثان متعارضان احدهما حديث فرد لا يوجد ما يشهد له والآخر يوجد له شواهد كثيره عند ذلك سن... سنرجح إيش؟ الذي اشتهر عند الصحابه وغيره إذا لم يمكن الجمع جمع اقوال الحفاظ في الحكم على الحديث الواحد محل التخريج يعني نجمع أقوال الحفاظ وماذا قالوا في هذا الحديث هل صححوا هل ضعفوا هل هل هل هل التاسع عشر استظهار الحكم الكلية على الحديث بألفاظه وطرقه إننا نظهر ونبين ونوضح الحكم النهائي على هذا الحديث بألفاظه وطرقه وأنه حديث صحيح أو أنه حديث معل وعلته كذا وكذا إلى غير ذلك من الفوائد الخاصة بالمتن أو الإسناد أو المشتركة بينهما فمنها أيضا ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن ابن القاس رحمه الله تعالى في شرح حديث يا ابا, أبا عمي ما فعل من غير فقال في الفتح ثم ذكر ابن القاس فصلا في فائدة تتبع طرق الحديث فمن ذلك الخروج من خلاف من خلاف من شرط في قبول الخبر أن تتعدد طرقه فقيل لاثنين وقيل لثلاث وقيل لاربعه وقيل حتى يستحق اسم الشهرة فكان في جميع الطرق ما يحصل المقصود ما يحصل المقصود لكل أحد غالبا وفي جمع الطرق أيضاً ومعرفة وفي معرفة مروها وكميات العلم بمراتب الرواة في الكسرة والقلة وفيها للطلاع على إلة الخبر بانكشاف غلط الغالب وبيان تدلس المدلس للطلاع على إلة الخبر غلط الغالب وبي... وبيان تدليس المدلس وتوسيع المعنى ثم قال وفيما يسره الله تعالى في جمع طرق هذا الحديث واستنباط فوائده ما يحصل به التمييز بين أهل الفهم في النقل وغيرهم مما لا يهتدي لتحصيل ذلك مع أن العين المستنبط منها واحدة يقصد إيش؟ الحديث فالحديث أمامنا جميعا هو حديث واحد لكن من الناس من أخذ عشر فوائد من الحديث ومنه من أخذ ألف فائد مع أن العين المستنبط منها واحدة ولكن من عجائب اللطيف الخبير أنها تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل هذا آخر كلامه ملخصا انتهى إذا بعض الناس يفتح الله عليه في حديث ويأتي بعشرات الفوائد في حديث واحد وكل هذا بسبب جمع الطرق والتخريب ومن الفضائل المضافة ومن الفوائد المضافة أن ثمة روايات في غير الحديث يتناقلها العلماء على التسليم بلا نكير هي عندهم كالجبال الرواسي في الثبوت لكن عند التخريج لها تصير هباء منثورة منها جعل قصة مهاجر أم قيس التي رواها ابن مسعود رضي الله عنه كما في سنن بن سعيد بن منصور ومعجم الطبراني سببا لورود حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وقد وقع في هذا الغلط الكبار أمثال أمثال من دقيق العيد رحمه الله تعالى كما في احكام الأحكام وأنكر ذلك الحفاظ منه ابن رجب وابن حجر رحمه الله تعالى وانظر شرح بالأشبال أحمد بن محمد شاكي رحمه الله تعالى لعنفية السيوف. يعني من جملة من وقع في هذا الخطأ إمام كبير كابن دقيق العيد. وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث إنما العمل بالنية بسبب بسبب مهاجر أم قيس. قص حديث أم قيس حديث أم قيس صحيح من حيثه وحديث إنما العمل بالنيات أصله. أصيل لكن هذا الحديث ليس ليس سببا لهذا الحديث ومنهما شهره الحنفية من أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى عن صبيين رضع من شاة واحدة فأفتأ بوقوع المحرمية بينه قصه موضوعة مختلقة مصموعة يعني تباردوا وافتروا على البخاري أنه افتا أن ولدين رضع من شاه قالوا نحن أخوان في هما أخوان من الرضاع وقد بين وضعها عليه اللكنوي من الحنفية في في الفوائد البهية ومنها الفتوى المشهورة عن الإمام مالك الرحمه الله تعالى وهي أن أمة العزيز امرأة أيوب بن بن صالح صاحب مالك قالت غسلنا امرأة بالمدينه فضربت امرأة يدها على عزيزاتها فقالت ما علمتك إلا زانية أو مأبونة المأبونة يعني والعزب الله يعني المتهم فالتزمت يدها بعجيزاتها فأخبر مالكا فقال هذه المرأة تطرب حدها، فاجتمع الناس فأمر مالك أن تضرب الحد فضربت وسبعين صوتا ولم تنتزع اليد فلما ضربت تماما 80 انتزعت اليد وصلي على المرأة ودفنت قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في ترجمة يعقوب بن إسحاق بن حجر العسقلاني الكذاب وقد وجدت حكاية يشبه أن تكون من وضع فكع فوضعها انتهى فذكرها انتهى يعني يعقوب بن إسحاق هذا هو الذي يتهم بقصة فذواذي مشتهرة جدا عند أهل المذاهب ومنها ما اشتهر أيضا عن الإمام مالك رحمه الله تعالى من فتواه بقتل الثلث لاستصلاح الثلثين كما ذكرها الدويني الشافعي رحمه الله تعالى في البرهان وأنكر نسبتها المالكية وشدد في ذلك ومنها الرحلة المنسوبه للشافعي رحمه الله تعالى قال ابن حجر رحمه الله تعالى وكذا الرحلة المنسوبة للشافعية إلى الرشيد وأن محمد بن الحسن حرض على قتله أخرج البيهقي في مناقبه موضوع انتهى والإسناد عمدة في نسبة الكتب ولهذا قيل الأسانيين أنساب الكتب وقد جمعت في هذا قدر باسم معجم المؤلفات المنحولة مؤلفات لا تصح ومنها قصة الإمامين أحمد بن حمدل ويحيى بن معين لما دخل مسجد الرصافة وفيه قاص يقول حدثنا أحمد بن معين فذكر حديث الطير فلما أخبراه عن نفسهما قالت أن ليس في الدنيا غيركما بهذا الاسم وهي قصة منتشرة لتدولها الناس حتى الكبار وبتخريبها وجد أنها حكاية منكره لا تثبت مدارها على إبراهيم بن عبد الواحد البكري قال الذهبي رحمه الله تعالى لأدري لا من ذا أتى بحكاية منكرة أخاف أن تكون من وضعه ومنها حكاية الوركاني أنه أسلم يوم مات أحمد محمد رحمه الله تعالى عشرون ألفا هذا كلام يتناقل قال الذهبي رحمه الله تعالى الوركاني شيخ حكي عنه أنه أسلم يوم موت أحمد عشرون ألفا لا يدر من هو ولا تابع على هذا القول أحد ولو وقع هذا لتوفرت الهمم على نقل مثل انتهى ومنها القصة المشهورة من أن الشافعي وأحمد بن حمد رحمهم الله تعالى اجتمع بشيبان الرعي وسلاف وباطل باتفاق أهل المعرفة لأنه, لم لأنه ما لم يدرك شيبان قاله شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وقال رحمه الله تعالى وكذلك ما ذكر من انه اجتمع بأبي يوسف عند رشيد لأنه لم يجتمع بالرشيد إلا بعد موت أبي يوسف ومنها القولة المشروة لو كان لي دعوة صالحة لصرفتها إلى الإمام ونسبة إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقد بحثت طويلا فلم أرى منسوبة إليه مسندة وإنما رأيتها مسندة للفضيل بن عيد رحمه الله تعالى بلفظ لو, أننا لو أن لنا دعوة مستجابة ما صيرناها إلا للإمام يعني ذين يقولونها عن الإمام أحمد لا إسناد لها وهذه مشهورة واخرج وأخ هذا الأثر أبو نعيم في العادلين وحلية الأولياء وابن عبد البر في جامع بيان العلم والباربهاري في شرح السنة وابن عبد البر في جمع بين العلم والبربهاري في شرح السنة, في في شرح السنة وبيّن وجهها بقوله اذ جعلتها في نفسي لم تعدني لم تعدني يعني لم تتخطا وإذا جعلت وإذا جعلتاه في نفس لم تعدني وإذا جعلتها في السلطان صلاح فصلاح فصلاح بصلاح العباد والبلاد انته لكن في كتاب السنة للخلال بسنده عن الإمام أحمد ما نصه وإني لأدعو له الإمام بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأيد وأرى ذلك واجبا عليه انته يعني يحكي عن نفسه أنه يدعو لإمام المسلمين ثم رأيتها منسوبة غير مسندة إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في فتاوى ابن تيمية وكشاف القناع ومنها ثرية ابن بطوطة التي شهرها في رحلتي على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أنه لما دخل دمشق حضر يوم الجمعة ابن تيمية يعظ الناس على منبر الجامع فكان من كلامه من جملة كلام أنه قال إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كنزول هذا ونزل درجة من درج المنبر وهذا كذب لأن ابن تيمية ما كان خطيبا قط فتناقلها خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فرحين بها للتدليل على ما يرمونه به افتراء من أنه مجسم وهذه فرية بلا مريا من وجهين الأول يكذبها التاريخ ذلك أن ابن بطوطه ذكر عن نفسه أن دخوله دمشق كان في يوم الخميس التاسع من رمضان عام ستة وعشرين وسبعمائة، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان رهين الحبس من شهر شعبان عام ستة وعشرين وسبعمائة حتى توفي في السجن معتقلا لينت الاثنين في العشرين من ذي القعدة عام ثمانية وعشرين وسبعمائة، كما ذكر ذلك عدد من المؤرخين منه. ابن خطيب الناصرية في الدر المنتخب المخطوط بمكتبة المدرسة الأحمدية بحلب وابن شاكر الكتب في فوايات الفألوفيات وابن بطوط له في رحلاته مواضع يغرب بها هي من وضعه وتزيد في القول كما أشار إلى طرف منها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الدرر الكامنة الثاني أن عقيدة ابن تيمية رحمه الله تعالى التي نصره ودعا الناس إليه هي على وفق ما ورد في الوقيين الشريفين وندف ما سواهما مما يخالفهما فلا يتصور منه صدور أمر على خلاف ما يعتقد الله أيضا الأمر الثالث أن ابن تيمية ما كان خطيبا ما ذكر في ترجمة أنه ولي خطابة الجامع الأموي أو خطابة غيره ومن القضايا التي اشتهرت ولم تثبت أن أكرمة وكثير أو عزة لما مات في يوم واحد لم تشهد, لم تشهد جنازة أكرمة وهذا لم يثبت ولان الناقل بأن أكرمة لم تشهد جنازة لم يسم ومنها حكاية الرباعيات المنسوبة للإمام البخاري <تصفيق> رحمه الله تعالى فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حكم وضعه بكذب كذب نجاء فيها أنها خير من ألف حديث كما نقلوا تلميذ السخاوي رحمه الله تعالى في الجواهر والدرر والعل أول من أسندها القاضي عياد رحمه الله تعالى في الغنية وأفرض بعض المعاصرين كتابا بعنوان رباعيات البخاري تكلم عن هذه الحكاية اللي هو أربعة في أربعة ولم ومنها قصة أهل بغداد مع البخاري رحمه الله تعالى في قلب مئة حديث والمخالفة بين أسانيدها ومتونها وهي مع وتناقل الناس لا مخرجها عن ابن عبي يقول سمعت عدة مشايخ يحكون وعن طريق الخطيب في تاريخ بغداد وقد أبهم ابن عبي تسمية مشايخه فهم مجهولون فينظر إن كان فيهم, إن كان فيهم عدولا يعتبر بهم فالقصة مغموزة سببا سندا وإن فهي على ما وقد جرى للقلب للامتحان مع آخرين كما في النوقع لا يعني لا يسلم للشيخ هذا الكلام فجهالة مشايخ ابن عدي كثرتهم يعني تغني عن تسميتهم ومنها الحكايه المشهورة عن الدار قطني رحمه الله تعالى في الكتابة حال السماع أنه كان يكتب وهو يسمع ثم إذا سئل يسرد المجلس كما رواه الخطيب البغدادي رواه الخطيب في تاريخ بغداد عن الازهري قال بلغني أن الدارقطنية حضر في حداثة سن مجلس إسماعيل الصفار إلى اخره هذا انقطاع بين والدار والدارقطني وبالجملة فسمرت كما قال ابن القطان رحمه الله تعالى فإنه ما من حديث يبحث عنه حق البحث إلا ويجتمع له من أطرافه وإلا يجتمع له من أطرافه وضم ما في معناه إليه والتنبيه لما يعرضه في جميع من التضيء أو بعض أو يعاضضه ومعرفة أحوال نقلات وتواوريخهم ما يفتح له في ألاف من الأحاديث التخريج بين صلب العلم وملحه هل هو من صلب العلم أم من ملح العلم وعلى هذا فالتخريج من صلب العلم ومؤتمده الذي عليه مدار الطلب وإليه تنتهي مقاصد الراسقين في الحديث ولهذا ذكر في بين حكمه أنه فرض كفاية تحقيقا لغايته وثمرته حفظ السنة وصيانته أعمى ليس منها لكن إذا تقلفت الغاية إذا لم يكن من باب حفظ السنة وصيانتها ومن باب معرفة الصحنة الضعيف صار تخريج من ملح العلم ومثال. التأمق في استقراء الحديث من طرق كثيرة لا على قصد تواتر أو استفادة أو شورة مثلا مع توحد الأرض ومخرجه وتخريجه في الصاحل حديث في الصاحل ومداره مثلا مخرجه على الزوت فكان ماذا يعني قال الشاطبي رحمه الله تعالى في سياق وجوه تخلف العلم عن صلب إلى ملح كما في الموافقات الثالث التأنق في استقراج الحديث من طرق كثيرة لا على قصد طلب تواتره بل على أن يعد آخذا له عن شيوخ كثيرة ومن جهات شتى وإن كان راجعا إلى الآحاد في الصحابة أو التابعين أو غيرهم فالاشتغال بهذا من الملح لا من صلب العلم يعني إذا كان هو صحيح ولم يرتقي إلى التواتر وإنما وايضا يكون الذي انفرض به صحابي واحد أو تابعي عن صحابه فهذا لا داعي للتكثير من وراء ذلك خرج أبو عم أبو أمر ابن عبد البر عن حمزة بن محمد الكنان قال خرجت حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من مئتي طريق أو من نحو مئتي طريق شكروا قال فداخلي من ذلك من الفرح غير قليل وعجبت بذلك فرأيت يحيى بن معين في المنم فقلت له يا أبا زكريا قد خرجت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم من مئتي طريق قال فسكت عني ساعة ثم قال أخشى أن يدخل هذا تحت الهك متكرر هذا ما قال وهو صحيح في الاعتبار يعني في الاعتبار إذا كان إذا كان من باب تكسير الطرق فقط واحد الحديث مثلا الحديث أخرجه البخاري ومسلم الحديث ابن عمر ويظل يقول و... وبيبي ابن تعب صمد في جزءها وابن ع وتمان في خلاص الحديث في الكتب ستة واثنين فإذا تظلت بالأجزاء ما ستأتي هو من طالب الحديث لا لأن تخريجه من طرق يسيرة كاف في المقصود فصار الزائد على ذلك فضلا يعني زيادة انتهى وعقد العراقي رحمه الله تعالى هذا المطلب فقال وقت ما تستفيد عاليا أو نازلا لا كثرة الشيوخ صيطا عاطلا يعني انت تكتب وتجمع وعليكم الصلاه من اجل الفائده وليس من اجل تكثير الشيوخ فاكتبوا هذا اكتبوا عندنا ابن حجر الإمام الثقه وهناك ابن حجر الكذاب فمن هو اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك